وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإننا لفي شك من مما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكُّ فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مُسَمَّى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 قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمنع على من يشاء من عباده وما كان لنا. يَكُون بِسُلْطَانٍ إلَّا بِإذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ذِي تُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 من ورائه جهنم ويسخ من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسعه ويأتيه الموت من كل مكان وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 علينا اجزعنا ام صدرنا ما لنا من محيص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 129-كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين إذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها ما لها من قرار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 وَاجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رزقناهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وقد مَكَرُوا مكرهم وَعِنْدَ الله مكرهم وَإِنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ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 وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب